أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فيه ثم يعرج إليه فيه من كان بقدره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 خرجوا الجذون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفهم وطمع يدعون ربهم خوفهم وطمعهم ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس أَمَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُلٍ جزاء, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ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 يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مجية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَذَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فنخرج به, فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ مَالُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَالْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ